Hatmi Şerif Okuyan Kurra Hafız Mehmet Çelik Cüz 30 E'uzü billahi min eşşeytanir racim 119. نبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون 110. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون 111. ألم نجعل الأرض نهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ نِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَلْقَكُمْ سَبْعًا شِذَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمِعْصِرَاتِ مَاءً فَكَّ فَجَعَلْنَا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا وفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابُهُ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا إِنَّهَا نَمَكَانَتْ مِرْصَادًا لِلْطَّاغِينَ مَا أَبَلَ لَا بِثِنَّ فِيهَا إِحْقَادًا لا يذلقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا 119. وكل شيء أحصيناه كتابا 110. فاذلقوا فلن نزيدكم إلا عذابا 111. إن للمتقين مفازا حدائق بأعنابا وكباعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها جربا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقول الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن فقال صفابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إن أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول كافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرضا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجث الراجفة تتبعها الرادفة 111. قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة 112. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة 113. أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واعدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس قبا اذهب إلى فرعون إنه طغى فَقُلْ هَلَّكَ إِلَى أَن تَزَكَّى وَأَهْدِيَكَ إِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى فَأَرَاهُمْ آيَةَ الْكُبْرَى فَكَذَّبَ بَعَصَى ثُمَّ أَبْذَرَ يَسْعَى فَحَشَرَ فَنَادَى فَقَالَ أَنَ رَبُّكُمُ الْأَعْلَى فأخذه الله بكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بماها رفع سمكها فسوباها 119. فأرطش ليلها بأخرج رحاها 110. والأرض بعد ذلك دحاها 111. أخرج منها ماءها ومرعاها 112. والجبال أرساها متاع لكم ولأنعامكم فإذا جاءت طامة الكبرى يوم يتذكر إنسا ما سعى فبفزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى آسر الحياة الدنيا فإن 111. إن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ومهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى 113. يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من 129. إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا لا عشية أو بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءهم الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنا فأنت له تصدى وما عليك أن لا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكره فمن شاء ذكرة في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة 114. قتل الإنسان ما أكفره 115. من أي شيء خلقه من نطفه خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأغبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يرض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه 112. أنا صببنا الماء صدا ثم شقرنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا 113. وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غربا 119. وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعابكم فإذا جاءت يَوْمَ يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل مرء منهم يوم إذ شئنه وجوه يوم إذ مسيرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يوم إذ عليها غبرة 111. ترهقها قترة 112. أولئك الكفرة الفجرة بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كبرت وإذا النجوم كَادَتْ تَدورُ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْحُشُّ عُشِّرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا اغسم بالخنس الجبال الكنس 111. وليل إذا عسعس عس والصبح إذا تنفس إِنَّهُ إنه لقوم رسول كريم 113. ذي قبة عند ذي العرش مكين ثم أمين وَمَا 114. 111. ولقد رآه بالأفق المبين 112. وما هو على الغيب بظنين 113. وما هو بقول شيطان رجيم 114. إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء 111. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم 113. إذا السماء 111. وإذا الكواكب انتثرت 112. وإذا البحار فكرت 113. وإذا الغذور علمت نفس ما قدمت 115. يا أيها الإنسان ما غرك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 111. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله 112. بسم الله الرحمن الرحيم 113. ويل للمطففين الذين إذا اكتانوا على الناس يستوفون وإذا كانوهم أو وسدوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقول الناس لرب العالمين كلا إن كتاب وما أدراك ما سجين كتاب مرقوب ميل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الثين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم 111. إذا عَلَيْهِ عليه آياتنا قال أساطير أولين 112. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون 113. كلا إنهم عن يومئذ ثم إنهم لصان جعيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليين 111. كتاب مرغوم يشهده المقربون 112. إن الأبرار لفي نعيم 113. على الأرائك ينظرون 114. تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم مسك وَفِي وفي ذلك فليتنافس المتنافسون مِنْ ومزاجه من تسليم عينا يشرب بها المقربون 111. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يوحكون وَإِذَا مَرُو بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ وَإِذَا قَلَبُوا إلَى أَهْلِهِمْ قَلَجُوا فَكِينَ وَإِذَا رَأَهُمْ قَالُوا إِنَّهَا أُلَاء إلَى وَمَا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأراء ينظرون هل ثبّ الكفار ما كانوا يفعلون بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انشقت وأذلت لربها بحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذلت لربها بحقت يا أيها الإنسان 119. لك كادح إلى ربك كدحا فملاضيه 110. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا 111. وينقلب إلى أهله مسرورا 112. وأما من أوتي كتابه ذراء ظهره فسوف يدعو ثبرا ويصلى سعيرا 113. إنه كان في أهله مسرورا 114. إنه ظن أن لن إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا فَلَا أُقْسِمُ بِالْشَّفَقِ وَالْلَّيْلِ وَمَا فَسَقَ وَالْقَمَرِ إِذَا تَسْقَى لَتَرْكَبُنَّ قَدْ قَنَعَ قَدْ فَمَا لَهُمْ لَا يُعْمِنُونَ وإذا قرأ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما ينعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أدعون غير ممنون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 إن الذين فتموا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب حريق إن الذين آمنوا بعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار 119. ذلك الفوز الكبير 110. إن برش لشديد 111. إنه هو يبدئ ويعيد 112. وهو الغفور الفدود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود؟ 117. فرعون وثمود 118. بل الذين كفروا في تكذيب والله من ذرائهم حيض 119. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب 119. إن كل نفس لما عليها حافظ 110. فلينظر 122. خلق من ماء دافق 123. يخرج من بين الصلب والترائب 124. إنه على رجعه لقادر يوم تبلس رأيُه فما له من قُبْتِه ولا نَصِيرُ والسماءِ ذات الرعِ والأرضِ ذات الصدعِ إنه لقول فصل وما هو بالهزء إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم أبيدا بسم الله الرحمن الرحيم 111. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى 112. والذي قتر فهدى 113. والذي أخرج المرعى 114. فاجعله مغثاء أحوا 115. فلا تنسى إلا ما شاء الله الله اننه يعلم جهره وما يخفى ونيسكن كل يسرى فذكر ان نفعت الذكرى سينذكر من يخشى ويتجنب الاشقى الذي يصلن نارا كبرا 113. ثم لا يموت فيها ولا يحيا 114. قد أفلح من تزكى رَبِّهِ وذكر اسم ربه فصلى 116. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى 112. إن هذا لفي الصحف الأولى 113. صحف إبراهيم وموسى 114. بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الواشية 111. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية 112. ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين داريه فيها سقوط مرفعة وأكواة مذعورة ونمارق مصفوفة وزراد يمبثوثة أ فلا ينظر إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف غفعت وإلى الغبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكذ إنما أنت مذكذ لست عليهم بِنَصِيطِ اِلَّا مَن تَوَلَّى وَكَفَرَ فَجَزَاهُ اللَّهُ عَذَابًا أَكْبَرَ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليالي العشر والشفع والوتر والليل إذا يسكر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد 114. فرم ذات التي لم يخلق مثلها في البلاد 115. وثمود الذين جانوا الصخر بالواد 116. وفرعون ذي الأوتاد الذين طروا في البلاد 118. فأكثروا فيها الفساد فصف فعليهم ربك سوط عذاب 112. إن ربك لبالمرصاد 113. فأما الإنسان إذا مبتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي 119. وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانة كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاض 112. على طعام المسكين 113. وتأكلون التراس أكلا لما وتحبون المال حبا جما 114. إذا دكت الأرض دكا دكا ك و جاء عتك والملك صفا صفا وجاء يوم إذن بجهنم يوم إذن يتذكرون إنسا له الذكرى 111. يقول يا ليتني غتمت لحياتي 112. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد 113. ولا ينفق مساقه أحد يا أن يتهم 121. وترجعي إلى ربك راضية مرضية 122. فادخني في عبادي وادخني جمتي 123. بسم الله الرحمن الرحيم لا 117. وأن تحلم بهذا البلد 118. وبالد وما بلد لقد خلقنا الإنسان في كبد 119. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد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 فلا من العقبة وما أدراك من العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسربة يتيما ذا مغربة أو مسكينا ذا 113. ثم كان من الذين آمنوا وتماصل بالصدر وتماصل بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة 111. عليهم نار مؤصلة 112. بسم الله الرحمن الرحيم 113. والشمس مضحاها 114. والقمر إذا تلاها 115. والنهار إذا جلاها والليل إذا 112. والسماء وما بناها 113. والأرض وما طحاها 114. ونفس وما سواها 115. فألهمها فجرها وتقباها 116. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها 119. كذبت ثمود بقوماها 110. إذ انبعث أشقاها 111. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها 112. فكذبوه فعقروها 113. بذنبهم ولا يخاسع أباها بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر بل إن سعيكم لشتى 119. فأما من أعطى ما اتقى ما صدق بالحسنى فسنيسره لليسرى 110. فأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى 111. وما يوني عنه ماله إذا ترتى إن 119. علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى 110. فأنزرتكم نارا تلظى 111. لا يصلىها إلا الأشقى الذي كذب وتولى 112. الذي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة ترزق إلا بتغاؤ وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى. بسم الله الرحمن الرحيم. 114. فالضحى والليل إذا سجى ما متعك ربك وما قلى 115. وللآخرة خير لك من الأولى 116. ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ظلا فهذا ووجدك عائلة فأنا فأب مال يتيم فلا تغها وأم سائل فلا تنه وأم ما بنعمة ربك فحث الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم 114. ألم نشرح لك صدرك 115. عنك وزرك الذي أنقض ظهرك 117. فرفعنا لك ذكرك 118. مع العسر يسرا إن 111. فإذا فررت فانصب 112. وإلى ربك فرغن 113. الله أكبر 114. بسم الله الرحمن الرحيم 115. والتين والزيتون مطور سنين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا سَنَفِي أَحْسَنَ تَقْدِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ <تصفيق> إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ 111. الله بأحكم الحاكمين اللهم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم 114. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق 113. إقرأ ذا ربك الأكرم الذي علم بالغلم علم الإنسان ما لم يعلم 114. كلا إن الإنسان ليطوى أرآه استغنا إن إلى ربك 111. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى 112. أرأيت إن كان على الهدى 113. أو أمر بالتقبى 114. أرأيت إن كذب وتولى 115. ألم يعلم بأن الله يرى كلا لم 122. نسفعا بالناصية 123. ناصية كاذبة خاطئة 124. فليدعو سندع 125. سندعو لا تطعه واسبد وقترب ترب اللهم أكبر بسم الله الرحمن الرحيم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 فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مضلع الفجأ الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم 119. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين انفكين حتى تأتيههم بينة 110. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا فِسَادَ إِنَّمَا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ رَدَّيْنَ وَمَا يَبْرُوُ إلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مِن صِرَالَهُ 111. حنفاء ويقين الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين قيمة 112. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم فيها 111. أولئك هم شر برية 112. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات 113. أولئك هم خير برية جزاؤهم عند ربهم عدن تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا 118. رضي الله عنهم فرضوا عدء عنه 119. ذلك لمن خشي ربه الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم 111. إذا زلزلت الأرض زلزالها 112. وأخرجت الأرض بقانا 113. الإنسان ما لها 114. يومئذ تحفف أصدارها 115. بأن ربك أوحى لها يومئذ ما سأجتاتا ليرى الأعمالهم فمن يعمل مثال ذرة خير يره فمن يعمل مثقال ذرة شر يره الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالنغيرات صبحا 113. فأثرن به نقعا فبسطن به جمعا 114. إن الإنسان لربه لكنود 115. وإنه على ذلك لشهيد 111. وإنه لحب الخير لشديد 112. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القدور 113. بحصل ما في الصدور 114. إن ربهم بهم يومئذ لخبير 115. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجباب كالعهن المنفوش فَأَمَّا فأما من ثغلت موازينه فهو في عيشة راضية 112. وأما من خفت موازينه فأمه هابية وما أدراك ما هي نار الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم 114. ألهاكم حتى زرت بالمقابير كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لم تعلمون علم اليقين لا ترعن الجحيم ثم لا ترعنه عين اليقين ثم لا تسأل يومئذ عن نعيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم فالعصر 111. إن الإنسان لفي خسر 112. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتباصوا بالحق وتباصوا بالصدأ 113. الله أكبر 114. بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكله مزت المزت ذي الذي جمع مالا وعده يحسب أن ماله أخلده كلا لي بذن في العقمة وما أدرى كمل عقمه 111. الله المنقدة التي تطلع على الأفئدة 112. إنها عليهم مؤصدة في عمد ممدده الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيثهم في تغنيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سفجيل فاجعلهم كعصف 111. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم 113. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف الصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم 115. وآمنهم من خنف الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم 117. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم 118. ولا يحب على طعام المسكين 113. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون 114. الله أكبر 115. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك 111. فصل لربك وانحر 112. إن شابعك هو الأبتر 113. الله أكبر 114. بسم الله الرحمن الرحيم 115. قل لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ لا 111. وَلَا أَنَا عَابِدُمْ مَا عَبَدْتُمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُمْ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَدِينَ 112. الله أكبر 113. بسم الله الرحمن الرحيم 111. إذا جاء نصر الله والفتح 112. فرأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا 113. فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا 114. أكبر بسم الله الرحمن الرحيم 111. دبت يدى أبي لهب وتب 112. ما أغنى عنه ماله وما كسب 113. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته 114. في جيدها 112. الله أكبر 113. بسم الله الرحمن الرحيم قل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر 119. بسم الله الرحمن الرحيم 111. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق شر وَاسِقٍ شر غاسق إذا بقد 112. ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسن 113. الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم 119. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يبسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر صدق الله العظيم Hatmi Şerif Okuyan Kurra Hafız Mehmet Cevik